اين الصلب والتراء اذا انه على رجعه لقادر يومه بالسرائر فما له من قوه ولا نعصر والسماء اذا ترجع والارض ذات الصدع انه وهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهر